117. وإني لأظنك يا فرعون مفبورا 118. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا 119. وقلنا من بعده لبني 119. وإسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا 110. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 111. وما أرسلناك إلا مبشرا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 119. يخرون للأذقان سجدا 110. ويقولون سبحان كَانَ إن كان وعد ربنا لمفعولا 111. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم كشوعا 112. قل ادعوا, الله أو ادعوا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 111. ولم يكن له شريك في الملك 112. ولم يكن له ولي من الذل 113. وكبره تكبيرا 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. 117. ولم يجعل له ويوجا 118. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 119. ماكثين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 كَرَمَتَن وَهَيِّلْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا فَطَوَّلْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أحصى لما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 بكم من رحمته فؤ الى الكهف ينشئ لكم ربكم من رحمته ويهني لكم من امركم مرفقا